شيء قال لها طبعا أن هذا سبب لك هذا ولن يكون لكن على كل حال هو من قسم المباح لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يردون هذا أنه مرض يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد عشر سنوات هذا ليس على كل حال قد يخف اليوم ويغطر غدا كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعراض تجعك اليوم وغدا ما تجعك بدون أي دواء na نعم <تصفيق> نعم يعني ادعس ان نقول من نعم انت تكون رجل تقدر تنام ما انا مش لماذا هم جعلوا الخالق هم يقول الانسان الانسان حقيقه هي قلب الاراده وان نقول انه خالق او غير خالق يقول هو يفعل بايرادته واختياره ولا علاقه لهن لكن علماء قالوا ما قلتم ان الانسان يخلق مستقل بعمله اثبتم خالقا مع الله عز وجل هذا الزام لهم وهم لا تسمون بهذا لا ماظ لكن هم يع... لكن علماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذا طبعا في ضيفك الان ما نقول حقيقه ولا غير حقيقه لا لو سال العام مثلا ايه لا لو سالك ان نعم له يد يقدر بها السماوات طويات جميله ياخذ الارض ويحسنها نعم يات بها السماكه تجليد الكتب واقده يعني هو يقول مو ما يعني نذكر الـ الـ الاشياء التي يعلو الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا ما حاجته للحقيقه ولا شيء الان بلا تقول الحقيقه اللي ممكن يضرب على الوجه انا قالت الحقيقه ولا ما هي الحقيقه احد يمكننا حقيقه ولهذا لو لو لو لو وكلا الناس اذا فهم من الطبيعي الفطري نعترى في بالهم هذا هذا التعريف ويج مناقشه هذا الكلام ابدا مناقشه هذا الكلام ما ننزله ابدا الا في شيء نكون فيه الزام فنقول هذا ان الامر كذلك فيكون كده وكذا يعني مثلا من انكر من انكر المحبه وقال المحبه عباره عن ثواب ما في محبه نقول وهل احد يثيب الا من يحب فنلزمه يقول هب انها الثواب وهل يمكن ثواب بدون محبه هذا لبس اما ان نتنازل له الانسحاب امامنا فهذا لا يمكن بل نقول هي اد حقيقيه بها ياخذ وبها يقبض ووالهم ماذا تشيعوا كل ذلك الجنون عبيدكم صدروا جماعه من الدجاده وقال الكلام هكذا نقول لا هذيك التنميق تنميق بل ان بعدها بعض الجهاله والمعالجين يقولون من دفى الجهنيه والمعتزله الا بمذهب الاشاعره سبحان الله مذهب الشعائر الباطل يبطل به الباطل هل يدفعوهم بالكتاب والسنة؟ نعم، نعم، نعم اللهيب ففاسدت من اقدمت بالذات في الطرفيه قطبي وصوفي شر لكنه خير في من خليت اعطى الله تعالى ففاسدت في الثول والتحني وتسبب في ان الناس ييقاطعون عن بدل العود المدعى انها تروح وقطع وقطت يد الساعد اليادي الزائد شر بالنسبه للساعد اليادي الزائد في قطع جزء من الجسم لكنه خير لها في الموت الاخر اي جحود شكاره فيتي يقول شكاره منتظم لا يجمع منهم عاملين عن هذه الدنيا وزائل وقال ذا خير في محل اخر حيث ان فيه حماكه الارضان والاعراض والمسس بسم الله الرحمن الرحيم قال ونؤمن نعلم 12 سنه وجماعه بان الشر لا ينسب الى الله الشر لا ينسب الى الله فلا يقال بيده الخير والشر وانما لماذا قال لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك رواه مسلم وهنا لو ان المؤلف وفقه الله رحمه لو جاء الحديث اولا لكان احسن لو قال والشر ونؤمن بان الشر لا ينسب الى الله لقوله تعالى الا قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك ولان ذلك ينافي كمال رحمتي وحكمتي فكان اجوى لكن الانسان عند التعليق قد يغيب عنه بعض الشيء فهنا نقول الشر لا ينسب الى الله ابدا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك ولان هذا ينافك مال الرحمة إذ أن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا الرحيم إنما يريد الخير كذلك أيضا حكمة تعبى أن يريد الشر لأنه جل وعلا حكيم وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفة الذي ليس به خير ولا شر فكيف بفعل الشر إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله وإذن الدليل الاثري هو قوله قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس ايه ان النظر ان ذلك ينافي الكمال الرحمه والحكم وانما يكون الشر في مقتضياته الظهر في مقتضياته او الظاهر في مقضياته ما في نص مقضياته ها لا الصا في مقضياته وإنما الشر في مقضياتني اي مفقولاتي اما فعله الذي وفعله فليس فيه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت شر ما قضيت ولم يقل شر قضائك حتى لو فرق ان لفظ حديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياتك على كل حال قني شر ما قضيت ما اسم موصول بمعنى الذي اي شر الذي قضيته فيكون هنا التصريح بان الشر انما هو في المقضيات واضاف الشر الى ما قضى يعني لا الى قضاء ثم مع ذلك هل يكون الشر في المقضيات شرا محضا خالصا لا هو شر من وجه وخير من وجه وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى فعندنا الآن قضى وعندنا, وعندنا مقضي القضى لا شر فيه إطلاقا صح ليس فيه شر إطلاقا المقضي فيه شر لكنه شر من وجه خير من وجه آخر ولا يمكن أن يتمحض أن يكون في مقضياته شر محر أبدا لأنه إذا كان في المقضي شر محر صار سفها في الواقع صار سفها والحمد لله الآن تبين أولا ليس في قضائه شر يا حجاج خليك ما أكتب ليس في قضائه شر مطلق قضاءه الذي هو فعله ليس في مقضياته شر محر صح صح بقينا الشر محضاً منتف في مفعولاته وفي فقه قشر الشر محض منتف في هذا وفيها وليتبين هذا بالمثال ومع هذا فإن الشر في المقيات ليس شراً محضاً مخ... ليس شراً خالصاً محضاً بل هو شر في محله من وجه خير من وجه او شر في محله خير في محل اخر اذا لابد من خير إما في نفس المحل أو في المحل الآخر فمثلا الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخور شر صح؟ الجد ضدها الخصف يعني كون الأرض مجدبة ما فيها نبات هذا شر لأنه تهلك بسببه المغاشي والعنعام بل والآدمي أحيانا المرض شر الفقر شر الجهل شر لكنه خير في محل اخر فمثلا يقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس هذا فساد شر لكن ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اذا الرجوع خير لا شك فيه اذا قت بعض الذي عمله خير ايضا لانها تعجيل للعقوبه في الدنيا وعقوبه الدنيا اهون من عقوبه الاخره اظن اتضح الان ان الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولته تبارك وتعالى لان فعله كله حكم كله حكم قطع يد السارق ورجل الزاني شر بالنسبه للسارق والزاهد هذا في في السارق تقطع يده هذا شر اليس كذلك طيب الزاني المحصن يرجم هذا شر لانه يموت ولكنه ولكنه خير لهما من وجه اخر شو انتبه المثال الاول فساد في الارض بما كان خيرا ايش في في محله شر بما كان شره محله خيرا في محل اخر هذا الذي مثل المثال الثاني هو خير وشر في نفس الوقت في محله لكنه خير لهما من وجه اخر حيث يكون كفاره لهما فان هذه الحدود تكون مكفره للذنوب فلا يجمع لهما بين عقوبته الدنيا والاخره السارق اذا قطعت يده من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوب في الاخره اما اذا تاب فالامضاء يرفع عنه ترفع عنه العقوبه في الاخره وكذلك قال في الزهري هم ثم ايضا هو ايضا خير في محل اخر ما هو اللي نشل إليه قطع يد السارف ورجل الزاني خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساء ما الذي في حماية الأموال قطع يد السارف كل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق سوف يدع السارف كذلك أيضا نزلنا في حماية الأعراض وفي حمايه الانساب كل انسان يعرف انه اذا زنى وهو محسن رجم فانه لا يزني فنحفظ هنا اذا اعراض اعراض بني ادم ونحفظ انسابهم اذ انه لو ابئ لو ان انسان يزني كلما شاء اختلطت الانساب فلا يدرى هذا الولد من الوقت الحلال او الوقت الحرام اذا قال قائل ايما اهم الابدان او الاموال الابدان لكن المصلحه العامه ترجو على المصلحه الخاصه حمايه اموال الناس حمايه عامه وقطع للسارق نعم خاص يعني فساد خاص او ضرر خاص فالمسائل العامة مقدمة على الخاص ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار ربع دينار يساوي خمس عشر إثيار تقريبا أو أقل تقطع يده ولو أن جانياً قطعها ألزمناه بكم؟ نصف الدية 50 بعير 50 بعيرا كيف هذا كيف يكون قيمه اليد 50 بعيرا واذا سرقت فقد بعير قطعت نقول اما الاول فحمايه للابدان والانفس واما الثاني فحمايه للاموال نعم ولهذا قال بعض علماء الدين ان قطع ايد السارق بربع دينار حمايه لامواله وانك وان جعل ديتها نصف ديه النفس حمايه للنفس وهذا هو الحق انت افرم على الاصول السته وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وهذه هي اصول الايمان التي بنى أهل السنة وجماعة إيمانهم عليها فما هي الثمرات لهذه العقيدة هذه العقيدة في الحقيقة تثمر ثمرات جليلة لمن ألقى السمع ووشيء لمن كان له قلب أو ألقى السمع ووشيء كثير من الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما لكن على أنها أمور أمور نظريه نظريه لا تكن تثمر... لا تسمى سلوكا طيبا ومنهجا سليما نظريه الايمان بالله يتضمن كذا الايمان بالملائكه يتضمن كذا الايمان بالكتب يتضمن كذا الايمان بالرسل يتضمن كذا الايمان باليوم الاخر يتضمن كذا الايمان بالقدر يتضمن كذا مفهوم معلوم لكن كثير من الناس لا يثمر له هذا هذا الايمان السلوك الصالح ذلك واذا شئت ان تنت ترى انظر هذا العالم الجياش الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات اومم لو ان هذه الامم تطبق حقيقه ما قراته لاصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين لكن الواقع ان كل دراساتنا انما هي دراسات نظريه ادري على هذا ان الطالب يقرا ان بر الوالدين واجب بر الوالدين واجب هل بر والدي ابدا انا انا لسه اقول كل الناس الحمد لله في الناس خير لكن العام يقرا ان صله الرحم واجبه هل كل انسان صلحنا اكثر من من نعلم لا يصل من الرحم يزور صديقه مساء وصباحا لكنه لا يزور قريبه إلا في سنة مرة وعند المناسبات أين التطبيق الكذب كل طالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب يكذب في يومه يتأخر مثلا عن الدرس يقول لها المدرس ليش تأخرت قال الله أبوي أشغل عني أو أبوي ما شافه ولا شوف كذب هذا نعم يقرا ان اشهر ثم ياتي ويقول هل الغش في الامتحان حرام شوف يسال عن شيء نعرف حكمه الغش حرام ثم يجي يقول هل الغش حرام هل الغش في الامتحان حرام نعم ياتي يقول هل الغش في الانجليزي والفيزياء والكيمياء حرام وهم ماده من المواد المهم على كل حال يا اخوان الايمان او اصول الايمان السته التي بينها الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنفع الانسان الا اذا تاثر بها قبلها وتأثر بها وانتفع بها اما مجرد النظر فانظام ان انه يوجد في الكفار من يدرس هذه الاشياء دراسه وافيه ويكون عنده ملس انباطات واستخراجات الفوائد اكثر مما عند كثير من الناس اليس كذلك شوف الان كفار يؤلفون في اللغه العربيه ويحللونها فقهًا وتعبيرًا ومع ذلك هم كفار فلهذا نسال الله جل وعلا ان ينفعيدنا عليه نستمر ها هي لها فصلين ساعتين ها لها هي لها, لها ساعتين بدلا الساعه ما دام كم ساعه ساعتين ولا ثلاث ماذا لها ساعتين اي اجل مخ... باقي... لا باقي لها ساعه نعم اي باقي... طيب يقول فصل هذه العقيده السلفيه المتضمنه لهذه الاصول العظيمه تثمر لمع معتقدها ثمرات جليله كثيره هذه العقيده هذه احسن هذه العقيده الساميه يعني العاليه المتضمنه لهذه الاصول العظيمه تثمر لمعتقدها ثمرات جليله كثيره نعم هي تثمر لا شك لكن تثمر اذا وجدت ارضا قابله لو انك بذرت الحب في ارض شبهه اي يثمر لا يثمر لكن في رياض في روضه من رياض الارض تثمر فهذه العقيده تثمر اذا صادفت حلا قابلا فالايمان بالله تعالى واسماؤه وصفاته يثمر للعبد محبه الله وتعظيمه الموجبين الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه نعم الايمان بالله عز وجل يتضمن محبه الله لما في اسماءه من المغفره والرحمه والحكمه الى الى الى الى, إلى, إلى اخر وتثمر ايضا التعظيم اذا امنت بانه سميع بصير عليم شديد العقاب خفته وعظمته وهذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالامر والنهي فبالحب يكون فعل الاوامر لان فعل الاوامر توصل الى محبه الله فاذا حب الله سعى في الاسباب الموصله الى اليه عز وجل وببالتعظيم يكون اجتناب النواهي لانك تخشى اذا عظمته خشيه من عقوبته اذا اذا ارتكبت معصيته وبالقيام بالاوامر والنواهي تكمل السعاده ولهذا قال احصل بهما كمال السعاده في الدنيا والاخره للفرد والمجتمع وهذه ثمره عظيمه احيانا يو يعني يفضل الانسان محبه الله على جزائه لانه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمانينه بمحبه الله يقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا النعيم فهم في نعيم احيانا يعني القلب له ترت عليه اشياء يرجع عليها غفله ووعي صحه ومرض في بعض الاحيان تصل الى درجه تقول اذا كان اهل الجنه في هذا النعيم فلا فلا نعيم بعده لكن هذا في بعض الاحيان ما هو كل كل حال لكن في بعض الاحيان يمتلئ قلبك بمحبه الله تشاهد رحمته واحسانه وفضله ولهذا جاء في الاثر احب الله احب الله لما يغذوكم به من النعم تأمت نفسك واذ الله قد عافاك ورزقك وامنك ويسر امورك فتحبه لو جاءتك نعمه طارئه النعم النعم الدائنه هذه لا يعني لا يرى الانسان لها كبير يعتض لانها ماشي لكن لو جاءتك نعمه طارئه جاء رزقت ولدا انست يزداد تزداد محبتك لله هشدار لا شك تعلم نعمته عليه ولهذا كان من من المشروع عند تجدد النعم ان يسجد الانسان شكرا لله فاحب الله عز وجل لما ياخذك به من النعم ثم هناك مرتبه ومنزله اعلى من هذه ان تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته وكمال شريعته وكمال قضائه عز وجل هذا اشد من الاول ان تجبل الله لكمال صفاته لا لكمال فضله واحسانه فقط بل لكمال صفاته وكمال احسانه عز وجل وفضله اذا الايمان بالله يثمر هذه الثمره الجليله هذه الثمره الجليله ليس فلست فوقها سعاده والله لا القصور ولا الاسواج ولا البنين ولا المراكب الفخمه ولا كل نعيم مساويه هذا ولهذا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن شوف وهو مؤمن هذه الجمله حاليه قيد ما ينفع العمل الصالح بدون ايمان يقول وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ما اعظم القران والمتكلم به فلنحيينه حياه طيبه ولم يقل فلن رزقنا أو فَلَنْ وَيَنَّهُ فَلَنْ يُثْرَ النَّمَالَهُ قال فَلَنْ وَحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا الحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض حتى مع الفقر حتى مع البلاء يكون إنسان مطمئناً صابراً على قضاء الله وقده راضياً به رباً وهذه هي الحياة الطيبة لا ينظر عند المصائب إلا إلى الله عز وجل يسأله الثوار ويارجو ازاله المحنه وحينئذ تطيب حياته لكن الذي ليس عنده ايمان او عنده ايمان لكن ناقص العمل تجده يجد كل مصيبه حسره في قلبه لانه لا يرجو ثوابا ولا تكفير للسيئات اذ ان همه ان يكون في هذه الدنيا منعم فإذا فاته النعيم ولو في لحظه واحده حزن ودام قلقه لكن الذي مع الله صابر لقضائه صابرا على قضائه محتسبا لثوابه تجد دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن لكنه لا يرى ان ذلك انتقام من الله عز وجل الا الا لمصلحه هذا الرجل ولذلك قال فلنحيينه حياه طيبه هذا جزاء الدنيا في الاخره ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اي بي ثواب احسن العمل بمعنى انهم يثابون احسن الثواب في كل عمل ولا ما تختلف وتوابها يختلف لكن يوزع على كل عمل باحسن جزاء وليس المعنى انه يجزى جزاء الصلاه على من فعل طاعه يسيره بل المعنى انه يجزى احسن جزاء على كل عمل وكل كل عمل بحسبه طيب يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف الملوك قد كملت لهم مرتبه اليس كذلك معززين مكرمين تخدمهم الناس وتسهل تسهل امورهم لكن ليست راحه قلوبهم كراحه المؤمن المتصل قلبه بالله ابدا ما مك تجده ينام على هم ويقوم على هم لا بالعكس ينام على غم ويقوم على هم لكن المؤمن ينام على طاعه الله ويقوم على طاعه الله عند نومه اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت روحي فافللها وارحمها وإن اشكرا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويفوض امره الى الله عند القيام الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور تجد دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته ودائما قلبه حي حي بذكر الله عز وجل ومن ثمرات الايمان بالملائكه اولا العلم بعظمه خالقه تبارك وتعالى وقوته وسلطانه نعم العند عظمه الله لان عظمه المخلوق تدل على ايش على عظمه الخالق ولا بد الملائكه عليه الصلاه والسلام اقويه في كل شيء حتى في دار العقوبه عليها ملائكه غلاظ شداد غير ذات الطبائع شداد الاجسام اقوياء لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كذلك ايضا الملائكه الاخرون كلهم اقوياء يسبحون من نعم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفتون من يستطيع هذا من البشر لا احد يستطيع اذا اذا عرفت قوته وعظمته استدللت به على استدلته بهذه المعرفه على عظمه خالقه جبريل صلوات الله عليه وسلم عليه راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين مره بالارض ومره بالسماء كامله 600 جناح قد سقت الافق 600 جناح مين يهينا نعم قد سجد الافق وهو ملك واحد من ملائكه الله عز وجل فكيف بالملايكه الاخرين إذن اذا بدايه الايمان بالملائكه يستلزم الايمان بايش بعظمه الخالق عز وجل لان قوه المخلوق تدل على قوه الخالق ثانيا شكر شكره متعاله على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم وكتابه اعمالهم وغير ذلك من المصالح نعم اذا امننا بالملائكه ورضائهم وعمالهم اوجب لنا ذلك شكر الله على ايش على عنايته بنا الذين يحملون العرش ومن حوله معطوفه على الذين يعني والذين حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلمنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقل ما ذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العليم الحكيم وقهم السيئات دعاء عظيم جدا كل يوم بل كل ساعه فالكل لحظه وهم المقربون عند الله يحملون العرش الذين يحملون العرش والثاني من حول العرش من من لا يحمله هذه وظيفته هذه وظيفته اليس هذا عنايه من الله بنا الله يجعلنا واياكم منه هي عنايه من الله بنا ان سخر لنا حول هؤلاء الملائكه المقربون بهذا الدعاء العظيم طيب في ايضا في ملائكه يحفظونها لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله جنود مغيبون عن يحفظونك من بين يديك ومن خلفك بامر الله عز وجل هذه من العنايه التامه بالعباد ولا لله الحمد ان يسر لهم هؤلاء الملائكه يحفظونهم من بين ايديهم ما قد من بين يديهم ومن خلف يحفظونهم من امر الله كذلك ملائكه موكلون بكتابه اعمالنا لالا تضيع الان لو سالتك ماذا عملت في هذا الشهر ونحن اليوم في ال 26 ماذا عملت تستطيع ان تحصي اعمالك لا من الخير ولا من الشر اليس كذلك في ملائكه جنود يُنيرني الله حساب وجهك يكتبون عملك موظفون لو كان عندك احق واحد من البشر يكتب اعمالك ليلا ونهارا صر ضوا ونهارا لتعب وما امكنه ان يفعل ذلك لكن هناك ملائكه يكتبون اعمالك كلا بل تكذبون بالدين واني عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولا يجهلون ولا يفرطون فيها ايضا ملائكه يحضرونك اذا مت قال الله تعالى حتى اذا جاءتكم موت ايش توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها ولا يمكنن احد ان من السلطه عليها بانهم يحفظونها الى ان تنتهي مهمته اليس هذا من نعمه الله اذا علينا ان نذكر نعمه الله عز وجل بهؤلاء الملائكه الذين وكلوا بنا الى هذا الحج العظيم في ملائكه موكلون بالقطر ومن ينتفع بالقطر الناس بنو ادم وكذلك بالنبات وكذلك وغير ذلك ولهذا قال المؤلف وغير ذلك من مصالح ثالثا محبه الملائكه على ما قاموا به من عباده الله من عباده الله على وجه الاكمل واستغفارهم للمؤمنين نحبهم لسببين الاول قيامهم بطاعه الله وهذا واجب علينا ان نحب كل من قام بطاعه الله من الملائكه والادميين والجن واجب علينا وهذه المحبه في الله التي هي من اوثق عرى الايمان فلنحب الملائكه لانهم يقومون بامر الله يا يا يستغفرون للمؤمنين والسبب الثاني لمحبتهم انهم يستغفرون لنا هذه ثمرات جليله للايمان بمن بالملائكه وليس المراد ان نؤمن بالملائكه ايمانا نظريا بان نعرف ان هناك ملائكه يفعلون كذا او كذا لابد ان تكون هذه ثمرات في قلوبنا وقد يكون هناك ثمرات اخرى لكن نحن اذا كان هذا حسب ما تيسر من الا من ثمرات الايمان بالكتب اولا العند رحمه الله تعالى شوف المؤلف ركز على ما يتعلق بالله عز وجل لان ذلك هو اصل الاصول اصل الاصول كلها الايمان بالله عز وجل اصل الاصول كلها هو الايمان بالله ومحبه الله وتعظيم الله والاخلاص الى الله والتوبه الى الله هذا اصل كل شيء اولا العلم برحمه الله وعنايته بخلقه حيث انزل لكل قوم كتابا ياتيهم به وان شاء الله لم ينزل كتابا ولا نوسف رسولا لكنه لا احد لا احد حب اليه العذر من الله عز وجل انزل الكتب رحمه بالعباد ارسل الرسل رحمه بالعباد وما ارسناك الا رحمه للعالمين فيتبين لنا بهذا رحمه الله عز وجل وعنايته بالخلق وانه لم يكلهم الى عقولهم لو وكلني الى عقولنا هل يمكن ان نعرف كيف نتوضا الجواب لا ولا كيف نصلي ولا كيف نسجد ولا كيف نصوم ولكن الله رحمنا بانزال الكتب وايصار الرسل حتى نهتدي بذلك الى الله عز وجل ثانيا ظهور حكمه الله حيث شرع في هذه الكتب لكل امه ما يناسبها الى اخره الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على اصلين الاول ما يتعلق بعباده الله والثاني ما يتعلق بمعامله عباده الله اما الاول فان الشرائع لا تختلف في اصول الاول الذي هو يتعلق الذي يتعلق بعباده الله الشرائع لا تختلف في اصول اما الثاني فتختلف اختلافا عظيما بكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا يشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وجدهم يلقحون النخل يلقحون النخل تعرف تلقيح ا تجارب تقيه انت دهنا هنا تعرفه ما هو هو يقولون على التلقيح ايه تلقيح والتعبير يؤخذ من طلع الفحم ويوضع في طلع الانثى من النخل ثم يكون الثمر طيبا واذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مدينه ووجدهم يفعلون ذلك فيصعدون الى الفحل وينزلون ويصعدون الى الانثى وينزلون تكرار وايضاءه وقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النخل يعني لا يعرف أنه يعمل في هذا الشيء وله يعرف النخل في القرآن في القرآن المكي لكن قال ما عرى ذلك يجتي شيئا أو كلمة نحوها لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي فقالوا الحمد لله الذي أراحه إذن لا نصعد في الحال ودعنا ودعنا سعد بن الاناس ترك التابيد في تلك السنه فظهر التمر ها رديئا ايش يصير لا يؤكل فاتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اظنه اصنعوا ما ما شئتم انتم اعلم بامور دنياكم انتم اعلم بامور دنياكم والمراد اعلن بالصناعه التي يكون فيها مصلحتهم ليس عن عن بالاحكام احكام الشرع شامله لامور الدين والدنيا لكن كيف نصنع كيف نصلح هو اه ولهذا كل واحد منكم لو سالناه ايك اعلم ام اهلك في صناعه العشاء نعم الاهل ما أدى العزوبي مدن عنهم يمكن يصيرون جيدين لكن على كل حال كل إنسان أعلم بما يمارس قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم فانظر إلى الشريعة كيف شرع الله عز وجل لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يقدر ظهور حكمه الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل امه ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القران العظيم لا وكان خاتم هذه الكتب القران العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان الى يوم القيامه القران الكريم لا بد ان يكون مناسبا للخلق الى يوم القيامه لماذا لانه كتاب الخلق إلى يوم الأيام الكتب السابقة كتب موقعة صالحة في زمانها في قائل زمانها غير صالح لكن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان وأمة لأنه لا كتاب بعدها وحيث أنه لا كتاب بعدها لا بد أن يكون صالحاً لكل زمان ومكان لأن الناس سوف يحتاجون سوف تتغير حوائجهم ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبه لمعالجه المعاملات الطارئه الحادثه في زماننا هذا يجب ان يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على ايش على النصوص الشرعيه وان لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريماً يتمكن الإنسان منه أن يمنع عباد الله مما يعملون بمعنى أن لا يتسرع فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعي الأحوال حتى في الربا حتى في الربا يرعي الأحوال توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير قولوا لا لا انا انا هم تقول لا علشان نعرف لا على طول طيب بيع الرطب بالتمر حرام فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ايم قص اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا ما يجوز لكن رخص في العرايه رخص في العرايه مراعاه لاحوال الناس ايش العرايه العرايه ان يكون رجل فقير رجل فقير عنده تمر من العام الماضي من العام من العام الماضي فهم لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب الذي وما عنده الا تمر ما عنده فلوس يشتري غيره ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان يلقاكم